استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا استووا صفوفكم وسدوا الخلل الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المضبوط.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 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النجدين فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنى والذين كفروا بآله مشآم عليهم نار مصدا، الله أكبر، الله أكبر. سميع الله لمن حمده ربنا.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 Surah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 Now